لحالك يجعل عمري في دالك وانا لك لو بتستملك حالالك جمالك كيف اشرح لك جمالك كأنك قد تفصل لك لحالك يجعلا كل اللي مضى قلت لك بعيني انت اجمل شيء رايد كل اللي مضى قلت لك ولو تسالني الآن وين بيتي تنسيت لو اقول اني نسيت لحالي معاك بينا